والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والسهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم إعلم أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر <تكافر> <تكافر> أنت الأموال والأولاد كمثل غيت أعجب الكف فرنباته كمثل غيت أعجب الكف فرنباته ثم يهيج فتره مصفو ثم يكون حطاما 119. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ولضوان 110. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 111. إلى مغفرة من ربكم وجنة عزة الأرض هك عزة السماء والأرض عدّة للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يعطي من يشاء والله الفضل العظيم بَتٍ فِي الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرئها ان ذلك على الله يسير لكي لا تا سو مَا ما فاتكم ولا تفرحوا بِمَا بما أتكم والله لا يحب كل مختال فقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِن ان الله هو الغني الحميد